6- استمع إلى الحوار الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك تعريف العائلة هذه صورة أقاربي من هذا العجوز؟ هذا جدي ومن هذا الرجل؟ هو عمي، هو مهندس معماري وهل هذه المرأة عمتك؟ نعم بالضبط، هي عمتي ما مهنتها؟ هي ممرضة في المستشفى هل لك خال؟ نعم، يوجد لي خال واحد هل لك خالة؟ لا، لا توجد عندي خالة